بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الشافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون قبيرا وتوشل على الله وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِنَاسٍ ظَاهِرُونَ لِمَنْذُ نُغْمَهَا فِيكُمْ وَلَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ والله يقول الحق وهو يهجي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإسوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن وما تعمدت قلوبكم وكان الله أفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولاد بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعدوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا